ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس وأشتات اللي يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر Bang...